يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغيب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 117. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 118. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم 111. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 112. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 113. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لَفِي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 111. ولقد آتينا داود منا فضلا 112. يا جبال أوبي معه لَهُ 113. وألنا له الحديد 114. أنعمل سابغات صَالِحًا في السرد 115. وعملوا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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ عِصْمَةٍ مِنْ ظُلُمَاتٍ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 وَمَا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 113. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم كُلُّكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ 111. يرجع بعضهم إلى بعضه القول 112. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 113. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 117. بل كنتم مجرمين 118. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له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 119. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 110. ولكن أكثر الناس لا يعلمون 111. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 وَمَا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 118. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بَعْضُكُمْ لبعض نفعا ولا ضرا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 يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْتِرٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 117. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 118. قل إن ربي يطذف بالحق علام الغيوب 119. قل جاء الحق وما يبدئ 124. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 125. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ